أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا مس ا ل إ ن س ا ن ي للعلوم ن نسي الاسلاميه ن وجعل لله ليضل عن لله ليضل سبيله أندادا قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار امن هو قانت الانار ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر ة ويرجو ر ح م ة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إ ن م ا يتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب قل يا عبادي الذين آ م ن و ا اتقوا ربكم للذين أ ح س ن و ا في هذه الدنيا حسنه و أ ر ض الله و ا س ع ة إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب قل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ع ب د الله مخلصا له الدين و أ م ر ت ل أ ن أ ك و ن أ و ل المسلمين قل إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أ ن يعبدوها و أ ن ا ب و ا إ ل ى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه اولئك الذين هداهم الله و أ و ل ئ ك هم أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب أ ف م ن حق عليه ك ل م ة العذاب أ ف أ ن ت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيا لهم غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر وعد الله لا يخلف الله الميعاد أ ل م تر أ ن الله أ ن ز ل من السماء ماء فسلكه ينابيع في ا ل أ ر ض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيجا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إ ن في ذلك لذكرى لاولي ا ل أ ل ب ا ب افمن َ شرح َََ الله َُّ صدره َََُ ل ِ ل ْ إ ِ س ْ ل َ ا م ِ فهو ََُ على ََ نور ٍُ من ِ ربه َِِّ فويل ََْ للقاسيه َِ قلوبهم ُُُْ من ِ ذكر ِِْ الله َِّ اولئك في ِ ضلال َ مبين ٍُِ الله نزل أ ح س ن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إ ل ى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منهاد افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم ف أ ت ا ه م العذاب من حيث لا يشعرون ف أ ذ ا ق ه م الله الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل لعلهم يتذكرون ق ر آ ن ا عربيا غير ذي ع و ج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون انك ميتون ق ا ن ه م ميتون ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تختصمون